هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فان الله عز وجل قضى في محكم كتابه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فتكفل الله رب العالمين بحفظ دينه ونشر منهاجه وشرعه ولم يجعله موكولا باحد من عباده فدينه منصور وشرعه سائد على الناس ولو بعد حين فقد اخرج الامام احمد في مسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض فدين الله عز وجل منصور وشرعه سائد لا محالة ولم لأن الله عز وجل به ما ظل في السماء وليجعل أن الله عز وجل شرعه راسا والناس من ورائه تبع طوعا وكرها ففي مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال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 وذلا يذل الله به الكفر فهذه قضية مسلمة لا مريت فيها فليس على دين الله عز وجل خوف وليس على شرعه وجل وإنما الخوف والوجل على من كان من هذه الأمة وكان منتسبا إليها وكان يعيش بين احضانها ثم لم تنتفع منه الأمة بشيء فدين الله عز وجل ماض فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وحده وهؤلاء المنتسبون إلى الأمة ولم تنتفع منهم أمتهم بشيء يمضي دين الله عز وجل وهؤلاء في وجودهم كالعدم وكأنهم لم يخلقوا وفيهم فقط قول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وفي هذه اللقاءات ونحن نسعى أن نقدم بين يدي الله عز وجل شيئا تقوم به المعذره فنسأل الله جلت حكمته وتقدست أسماؤه أن يستخدم لنصرة دينه ونشر شرعه وهذه عشرة كاملة ونحن نسعى أن يبلغ المسلمون رجالا ونساء آباء وابناء حدا إلى الكمال يقترب فنذكر لهذه الأمة الحق والواجب فنذكر فيها حقا وواجبا ليعرف المرء من الواجب الذي عليه ليجبر له نقصا إن كان فيه وليس بغير هذا يكون بدء البنى فإن الله عز وجل قضى في كتابه بايه محكمة فيها صلاح الأمة إن استجابت الأمة إليها وبغيرها لن يكون بناء هذه الأمة ولن يكون شرع الله عز وجل سائدا على الناس فإن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آية محكمة إذا آذنت الأمة لها بعمل استقامت وبغيرها لن يكون بدء البنا لهذه الامه وفي هذه المجالس التي نذكرها واليوم لها عشرة التمام ونحن نذكر فيها ما ينبغي لبيوت المسلمين أن تكون عليها لما قد ذكرت فنذكر لهذه الامه ما لها وما عليها ونذكر لأفرادها رجالا ونساء ما لهم وما عليهم واليوم نصي صفحة النساء ونطوي لهم النصح ونكسف على ما بقي لهم في أعناقنا ونسأل الله عز وجل أن نعمل بما نسمع وأن يتقبل الله ربنا سبحانه وتعالى ما نقول. وأن يجعل بيوتنا آمنة مقمئنة تغشاها الرحمة والسكينة واليوم نجمل ما بقي للنساء لنف لها صفحة ابتدأناها سنة لقد كن نساء المسلمين في الزمن الذي مضى بل منذ ايام خلت اذا زفت احداهن الى زوجها اجلستها امها وقعد على راسها ابوها وعلماها انك اليوم منتقله إلى رجل ما دمت تحته فهو للبيت سيد وانت له امه وله في اعناقنا جميل ما حفظ في بيته عرضنا فكوني له امه واحفظي له الجميل واعرفي له قدرة فإن له حقا ما وفت امرأة به ولو قلت إنه ما وفت امرأة حق زوجها لو كان للوفاء أهل لما بعد قولي وينبيك عن هذا ما أخرجه الضارة تطني في سنن وابن حبان في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رجلا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ابنتي أبت أن تزوج فقال صلى الله عليه وسلم لها أطيعي اباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أنكح حتى تخبرني ما حق زوج المرأة عليها فقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على مرأة أن لو كان بأن فيه قرحة لو كان بأن فيه قرحة تسيل قيحا وصديدا ولحستها المرأة ما وفت حقه فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكثوهن بغير, إذن بغير إذنهن فكانت المرأة في الزمن الذي مضى بل كما قلت منذ أيام خلت بعدما طويت الأمة صفحتها إلا في من رحم ربك كانت المرأة يغرس في نفسها من أول ليلة تدخل بيت زوجها يغرس فيها حق زوجها فكانت المرأة إذا اعتمرت من زوجها بأمر صارت وكأنما الجبال على رأسها والجمار تمشي عليها حتى تقضي امره فتسكن واليوم صارت المراه الا من رحم ربك لا ترفع لكلام زوجها راسا ولا تقيم له وزنا بل امره ونهيه سواء هو عندها كالعدم وهو عندها كرماد ذرته الرياح بل لو كان للمرأة ولد فأمر ابنها يقدم على أمر زوجها، ونسأل الله العافية حتى صار الزوج في البيت وكأنه كالعدم، لا تعرف المرأة له حقا، ولا تقيم له وزنا، بل لو غضب عليها زوجها وهجرها لم يحرك في نفسها ساكنا، ولقد علمت المرأة. أنه لو كان غضبه بحق لكان الله عز وجل غضبانا عليها ولكانت صلاتها مردوده عليها فقد صح عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه ومن حديث أبي غريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو يكبر صلى الله عليه وسلم المرأة بما للزوج وما عليه وهو يخبرها صلى الله عليه وسلم بعظم حقه عليها يقول ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وذكر منهم صلى الله عليه وسلم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وهو غضبان عليها لو كان غضبه عليها بحق فصار الزوج في البيت لقيمة له عند أولئك النسوة اللواتي قد خربت بيوتهن وإذا بحثت عن السبب رايت المرأة ضلعا وركنا فيه وصارت المرأة لا تعبأ بغضب زوجها عليها وصار الزوج في البيت لا قيمة له وصارت المرأة إذا هجرها زوجها فلا تعبأ المرأة بذلك ولقد علمت المرأة أنه لو أنها لو هجرت فراش زوجها وقد يأتي أناس كثيرون اشتكين لنا ان المرأة لا تكلمه بل ربما هجرت المرأة فراشه تأديبا له فنذكر على ما نذكر من نصح له انه ما للمراه ان تفعل ذلك ولقد علمت انها ان هجرت فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى ترجع إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى ترجع أياتها المرأة الصالحة ليكن زوجك في البيت معظمة ليكن زوجك في البيت معظمة فعظمي ولا تعطي له امرا وإنما الطاعة في المعروف فاذا لم يأمر الزوج امراته بمحرم يحرم عليها ان تعصيه عظميه واجعلوا له قدرا في بيته ولا تعصي له امرا ولو نزغ الشيطان بينكما ليكن بدء الكلام منك انت ولتخبريه انك مكروبه لانك لم تنل لأنك مانلت رضاه وليكن همك رضاه بعد الله عز وجل واصنعي ما صنعت من بشرت بالجنة فقد اخرج الطبراني في الأوسط وغيره من حديث أنس وكعب بن عجرة وغيرهما وأنا أسوق السياق برمتي من حديث هذا وحديث هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة كل ولود عؤود إن أساءت أو اسيء إليها وإن غضبت أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك فوالله لا تكتحل عيني بغمض حتى ترضى لو أن المرأة لو نزغ الشيطان بينهما امسكت يد زوجها ولو كان مسيئا إليها كما قلت فليكن بدء الكلام منك أنت فإن أول منتفع بما أقوله أنت فلو أن امرأة نزغ الشيطان بينها وبين زوجها امسكت يده وقالت والله لا ابيت ليلتي حتى أنال رضاك ولا تكتحل عيني بغمض حتى ترضى لاستقامت بيوتنا ايتها المراه ليكن زوجك معظما في البيت انه ينبغي علينا وعلى نسائنا ان يغرسن في انفس ابنائنا تعظيم الاباء اننا نريد من المراه ان تربي ابناءنا على ذلك ايتها المراه إن عاد إلى بيتك فقابليه بوجه حسن وتجملي إليه وهيئي أبنائك إليه وسكنيهم وأمريهم بالصمت كي يستريح وإذا دخل بيته فليجد أبنائك كما يحب أن يراهم وإذا دخل البيت فأخبري أبنائك أن أباكم إنما خرج من البيت ونحن نائموه يبتغي لنا رزقا يجري علينا ويسعى علينا ليجعل بيتنا في رغد أخبريهم أن أباكم إنما يسعى ولو تملك أن يأتي لنا بنجوم السماء لأتى وأخبريهم أنه ليس في الدنيا مثل أبيكم إننا نريد أن يغرس في نفوس الأبناء تعظيم الآباء ليتبدل الحال الذي نحن فيه بعدما تجرأ الأبناء على الآباء لأن الأبناء خرجوا من بيت رأوا فيه أن المرأة تستخف بزوجها ما عظمته وكما قلت كانت المرأة في الزمن الذي خلى تعامل زوجها كسيدها وكان البيت مستقيما لا تعصي المرأة له امرا ولا ترفع المرأة له وجهة إذا أمرها ابتدرت بفعله وأبناؤهم في البيت يعظمونه ولو خرج الأبناء لا يعظمون آباءه سقطت هيبة الأباء من نفوس ابنائهم والسبب المرأة استخفت بزوجها ربما اسمعته كلاما بل ربما تطاولت المراه على زوجها يقول بعضهم وحين خرجنا من المسجد وخرج معنا رجل كان يصلي معنا قابلته امراته على باب المسجد في الطرقات والناس ينظرون إليه وينظرون إليها فرفعت المرأة صوتها على زوجها فكلمته ونشب بينهما الشجار فرفعت المرأة يدها ولطمته لطمات متعددة والرجل مستكين ولا يفعل شيئا فلما انتهت بابرها ولطمها والناس ينظرون إليهم وهذا في خارج بيتهم فما الذي يجري في بيتهما ابناء هؤلاء يخرجون مكسرون محطمون وما فسدت أمتنا إلا بذلك يخرج الولد ويتجرأ على أبيه وإنما تجرأ لأنه رأى أمه تجرأت على أبيه يخرج الولد وتبدل الحال. تجرأ على أبيه صار الولد يمازح أباه ثم صار الولد ينادي أباه باسمه ثم كبر الولد واشتد عوده واشتد ساعده حتى أتى اليوم الذي يضرب الولد فيه أباه لأنه قد انكسرت هيبته من نفسه لذلك ياتها المرأة ليكن زوجك في البيت معظمة أقول قولي هذا واستغفر الله لي, واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فها أنا في عجلة من أمري أطوي للمرأة صفحة نص ولها في أعناقنا حق نبديه لها بعد إن شاء ربنا وقدر فاسمعوا هذه النصائح على عجل والكلام الى النساء يوجه واذا وجهت الكلام الى المرأة فاني اشير به الى وليها من ابائهن ايتها المرأة لا تدخلي في البيت من لا رغبة للزوج فيه إنه لا يحل لمرأة إذا لم يأمرها إذا لم يأمرها زوجها بمحرم أن تعصي لها له أمر، فلو أن الزوج أمر المرأة ألا تدخل في بيتها احدا من أرحامها لا يحل لها أن تفعل، ولو كان قاطعا فلأسم عليه. ولكن ينبغي على المراه أن تطيع فهذا حقه وهذا بيته ولو أتى الفساد لكان عليه وقد صح فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيح وابن حبان في صحيحه ايضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وان لا يأذن في بيوتكم أحدا تكرهونه. لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من لا رغبة للزوج فيه ولو أمرها زوجها ألا يدخل عليها في بيتها أبوها ما حل لها أن تدخله؟ هو بيته وكما قلت لو كان قاطعا لرحمها فالاسم عليه واما المرأة فحق الزوج مقدم على حق أبيها لذلك لا يحل لها أن تدخل في بيتها من لا رغبة له فيه والثانية تزيني له فإن الفتن أخاذه انه لما تركت المرأة التبعول لزوجها وفسدت المرأة في غير بيتها ورأى الرجل في غير بيته ما لا يراه في بيته ولقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت فلقيتني امراه فوقع في نفسي ما يقع في الرجال وأتتني شهوه الرجال قال فدخلت فاتيت أهلي فدخلت فاتيت اهلي كم من امراه تمكث في بيتها متبذله في غير زينة يخرج الرجل من بيته فيرى نساء كاسيات عاريات يرى المرأة قد بدت زينتها في الطرقات وكلما نظر يمنة أو يسرة رأى امرأة والفتن صارت في كل مكان تحيط فإذا دخل بيته تمنى أن لو كانت امراته كالتي رآها فإننا نقول للمرأة أعينيه الا ينظر لغيره ولا تكون عونا للشيطان عليه إذا علمت المرأة بقدوم الرجل في بيته تبعلت له وتجملت ولبست أحسن ثيابها لا أن تتبذل المرأة في بيتها فيراها وكأن من نومها قامت وإذا أرادت المرأة أن تخرج تزينت إلى من تتزين أتتزين للرجال وزوجها مسكين يرى في بيته شيئا ويرى في خارج بيته الفتن وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرأة الصالحة أنها من إذا نظرت إليها صرت وإنما يريد الرجل أن يسر من امراته بجمالها ونفسها يتها المرأة تزيني له فإن الفتن أخاد. والنصيحة الأخرى والأخيرة لا تمني عليه إن كنت ذا يد قد يكون الرجل في بيته فقيرا وقد تكون المرأة من بيت عندهما أن تكون امرأة غنية والزوج فقير ولا غضاوة ولا مشاشر فنقول لها لو أنفقت لا تمني عليه احسني إليه فانه لك قربة وصلة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن حديث بلال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وأمرهن بالصدق فأتت امرأة ابن مسعود وكان ابن مسعود رجلا فقيرا وكانت امرأته زينب امرأة ثريه طالت زينب فأتيت فوجدت امرأة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فمر بنا بلال فقلت يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أمرتنا بالصدقه وإن امراه عندي حلي أردت أن اتصدق به كما أمرت فقال ابن مسعود إنني أحق بصدقتك من غيره فسله ولا تسمني له تستحي ان تخبر انها هي السائلة حتى لا تجرح ابن مسعود هي ثريه وتنفق وتريد ان تتصدق وقال لها ابن مسعود زوجها انا احق بالصدق فدخل بلال وقال يا رسول الله ان امراه تسأل عن كذا فقال صلى الله عليه وسلم من وبلال قالت له زينب لا تخبر بنا فأراد بلال أن نوري عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من فقال زينب قال أي الزيانب قال زينب امرأة ابن مسعود تخبرك ان زوجها قال لها كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود قولوا لها إن الصدقة على زوجك وعيالك على زوجك وعيالك قربة وصلة فلا تمني عليه إن كنت ذا يد ايتها المرأة إن العبد يستقيم أمره لو كان منتصحا ولست في الذي ذكرته مظهرا عيبا وانما النصح هو المقصود من قوله فاسال الله الذي جلت حكمته وقدرته أن يجعل ما ذكرته في ميزان حسنات وان يجعل النساء يستمعن إليه بأذن من يقول رحم الله من اهدا الي عيوبي فان المرء يستقيم إن كان منتصحا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا بيوتنا ونسائنا اللهم اصلح لنا بيوتنا ونسائنا اللهم انزل علينا فيها الرحمه والسكينه اللهم انزل علينا فيها الرحمه والسكينه اللهم اجعلها بيوتا امنه مطمئنه اللهم اجعلها بيوتا آمنة مطمئنة اللهم انا نسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين